امال العدسات الملونة لغرض الزينة لا باس بها بشرطين ان لا يكون منها ضرر على العين وان لا تشبه عيون حيوان نعم شكر الله لك.